يقول عندنا أئمة يباشرون قراءة الاستفتاح عندنا أئمة يباشرون في قراءة الفاتحة مباشرة بعد تكبيره الاحرام، فهل واجبنا قراءة دعاء الاستفتاح في صدورنا أم ان الإنصات للإمام وهو يقرأ الفاتحة الواجب هنا أن ينبه الإمام أن ينبه الإمام وأن تقرأ عليه هذه الأحاديث يعني تمسك هذه الأحاديث التي وردت في هذا الباب وتقول أنت تقرأ الفاتحة مباشرة فأين هذه الاستفتاحات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تقرأ عليه ما مر معنا في حديث أبي هريرة قال قلت بابي وأنت وأمي ماذا تقرأ بأي ش... بما... ماذا تقول يقول كان يسكت هنيهة فتقول له هذه السكتة الهنيهة التي ثبتت في الصحيحين وفي غيرهما وهذه الاستفتاحات المتنوعة التي كان يستفتح بها نبينا عليه الصلاة والسلام أين هي فقول السائل في سؤاله ما هو واجبنا هذا واجبك هذا واجبك أن تجلس مع الإمام أنت وجماعة المسجد وتعلمون وتبينون له هذه الاستفتاحات وسيكون منه بإذن الله تبارك وتعالى استجابة. يقول هل يوجد دعاء استفتاح في صلاة الجنازة الجواب لا صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح وإنما بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التكبيرة الثالثة تدعو للميت هذا يقول إذا دخلت المسجد والإمام قائم هل آتي بدعاء الاستفتاح أم أبدأ بقراءة الفاتحة التي هي ركن في الصلاة خاصة إذا خشيت ألا أتم قراءتها إذا كانت الحالة كما تذكر والوقت لا يكفي يعني والإمام لا يعني قارب ركوعه فإنك تبدأ مباشرة بقراءة الفاتحة وتترك دعاء الاستفتاح يقول السائل قمت بإخراج صدقة الفطر في مصر قبل سفري للعمرة وكان ذلك في اليوم الثاني عشر من رمضان فهل يلزم اخراجها مرة اخرى بالمملكة كما سمعت لانني ساقضي العيد كاملا بمكة قول السائل قمت باخراج صدقة الفطر قمت باخراج صدقة الفطر في مصر قبل السفر العمرة وذلك في الثاني عشر من رمضان اذا كان قصده بقوله قمت باخراجها انه فعلا يعني اخرجها وعطاها للفقراء فهذه ليست زكاة فطر، هذه صدقة من الصدقات، ولا تزال زكاة الفطر باقية في ذمته لأن زكاة الفطر لا تشرع إلا في وقتها، لا تشرع إلا في وقتها، عندما يهل إهلال شهر شوال، فتشرع زكاة الفطر أو قبله بيوم أو يومين لا بأس بذلك. أما قبل ذلك فإذا فعلها الإنسان فإنها تكون صدقة من الصدقات ولا تكون زكاة للفطر فإذا كان مراد السائل أنه أخرج الزكاة أنه اشتراها فعلا وذهب وعطاها الفقراء فهذه صدقة نسأل الله عز وجل أن يثيبه عليها ويبقى عليه زكاة الفطر وأما إذا كان قصد بأخرجتها يعني أنني أعطيت أحد معين الزكاة وقلت إذا جاء ذلك الوقت أخرجها عني فإذا كان فعل ذلك فإن الجواب على السؤال سواء أخرج زكاته هنا أو أخرجها في مصر كل ذلك سائق يعني سواء اخرجها هنا في البلد الذي جاء إليه أو اخرجها في مصر أو مثلا أخرج زكاته نفسه هو هنا وطلب من أهله وأولاده أن يخرج الزكاته هناك هذا كل جائز إذن ثلاث احتمالات كلها صحيحة يعني سواء أخرج الزكاة كلها في مصر أو أخرج كلها هنا أو أخرج الذي يخص هنا والذي يخص أولاد الباقين في مصر في مصر كل ذلك سائغ لا بأس به هذا يقول من فاتته تكبيره أو تكبيرتين من صلاة الجنازة فماذا يصنع الجواب يصنع كما قال عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فالذي فاتك تتمه. فأنت إذا جئت والإمام على سبيل المثال قد كبر تكبيرتين تكبر معه. تكبر معه واذا جاء بالتكبيرات أيضا تكبر معه وإذا سلم تأتي بالتكبيرات الباقية وتستعجل بها يعني بها قبل أن ترفع الجنازة فإذا فاتك تكبيره واحدة تأتي بعد سلام الإمام بتكبيرة واحدة وإذا جاء فاتك تكبيرتان تأتي بعد سلام الإمام بتكبيرتين ثم تسلم هذا والله اعلم ما صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين